111. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 112. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 113. والذين هم 113. والذين هم على صلواتهم يحافظون 114. أولئك هم الوارثون 115. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون 116. ولقد خلقنا مَجَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا فَكَسَوْنَا اللَّحْمَ جِلْدًا 124. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين 125. ثم إنكم بعد ذلك لميتون يَوْمَ ثم إنكم يوم وَلَ قَدِ خَلَقُناَا فَووقكُمْ سَبع قَرَائِقَ وَمَاكُا عَنخَلْقِ غَافِدِين وَأَن زَلنا مِنَ السَّمائِمَا أَنْ بِقَدَرٍ فَأَسكَن النَّهُ فِي الأأَرض وَإِنا عَ ذَهَابِين يُقْدِرُونَ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ لَّكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصدغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة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 وَلَ قَد أَوْسَل النَّانُ حَن إلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَ قَوْمْ يَعَبُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيُ أَفَلَا تَتَّكُون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 119. فتربصوا به حتى حين 110. قال رب انصرني بما كذبون 111. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا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 120. إنهم مغرقون 121. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وَقُ رَبِّ أَزِلنمُ زَلَم مُبَرَكَوْ وَأَنْ تَخَيُمُزِلين إَِّ فِي ذَالِِكَ لَ آيَاتِ وَإِن كُا لَمُ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 وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِلِقَاءِ الْآخِرَةِ وَاتْرَفْنَاهُمْ وَاتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا يَاكُلُ مِنْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أيعدكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون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 124. ثم أنشأنا من بعدهم قرونا مَا 125. مِنْ تسبق من وَمَا أجلها وما يستأخرون 126. ثم أرسلنا رسلنا تترا مَتَصُولُ هَاكَذَّووه فَأت بَعن بَعَظَّهُ بَعضَ وَجَعَ النَّهُ حَاديد فَبُدَ لِقُومِ ل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 فَقَالُوا نُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمِهِمْ مَا لَنَا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُفْلِكِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ مَرْيَمَ وأمه 124. وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين 125. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا 126. إني بما تعملون عليم وإن هذه 117. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون 118. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا 119. كل حزب بما لديهم فرحون 110. فذرهم في غمرتهم حتى حين 120. أيحسبون أن ما نمذهم به من مال وبنين 121. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 122. إن الذين هم من خشية ربهم والذين بِآيَاتِ بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون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 بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي ضَمَرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حَتَّى إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْأَرُونَ لَا تَجْأَرُ الْيَوْمَ إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهدرون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 بَلْ جَاءُوهُ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ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 116. أفلا تعقلون 117. بل قالوا مثل ما قال الأولون 118. قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباننا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 عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِمَّا تُرِيَنَّنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاءَنَا أَنْ نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ دَفَعَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ 117. بِكَ بك رب أن يحضرون إِذَا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون 119. لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا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 119. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون 110. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح 117. وهم فيها كالحون 118. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون 119. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 117. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 118. قال اخسأوا فيها ولا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 فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَاسْأَلِ الْعَادِّينَ قَالُوا إِلَّا بَلَثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوِ انْتُمْ كُنْتُمْ